الحمد لله ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وبعد فنواصل ق ر ا ء ة كتاب المحصول لابن العربي رحمه الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم قال الفلفل رحمه الله التكليف هو إ ل ز ا م المكلف ي ما في فعله ك ل ف ة وفيه بس مشفوعه وفي ك ل ف ة كلفه ماشي بس م ش ف و ع ك ل ف ة 私たちはこのよ في تدريب الاستكرار وهو على ارضين م ن ت ج ي ومنتجي ف أ م ا المنتج هو لا يكون وهو لا ي ن و ن و ا ل ن ا ش ئ وسياتي لياله ان شاء الله واما ا ل م ن ت ج ي فلا ت ل ا ف ي ه وفي ن ث ل ه نزل ت يا ايها الذين آ م ن و ا لا ت ط ر ع و ا ا ل ص ل ا ة و ا ن ت سكارى حتى تعلموا アン アワード・ジーナ لما كان الانسان بلديا ج ي ر ي ل مفتقرا 私たちのお話を聞いてください。 م ن ب ع التواضع ليست م ن نعم ا نشاهد ادم ا ل د ف على قويه ما لم ي ت و ا ض ع معه عليه م ن الجاهز اذا اعجبكم في هذه المشاهده ا ل ت ع ي م والتواضع في اصل غ ه كلنا ف ي ب ع ض ه وهذان جاهزان ليس للشرع قاطع من تعين و ا ع ل ه م ا بما به ا ل ت ك ل ي ف وعرفه في ا ل ل غ ة لكن في ا ل ا س ت ل ا ح العلماء لهم اطلاقات م ت ف ا و ت ة فطائفه تقول التكليف الخطاب بما فيه م ش ق ة و ك ل ف ة وبالتالي ننظر في معنى هذا التكليف إ ذ ن قلنا أ ن التكليف للعلماء فيه كم إ ط ل ا ق ث ل ا ث ة إ ط ل ا ق ا ل إ ط ل ا ق ا ل أ و ل أ ن التكليف ا ل إ ل ز ا م بما فيه كلفه ما هو ا ل إ ل ز ا م و من ثم لا يشمل إ ل ا الواجب و المحرم فقط ل أ ن المندوب و ا ل م ح ر و ه ليس فيهما إ ل ز ا م المنهج الثاني أ ن التكليف هو الخطاب ب أ م ر أ و نهي وبالتالي يشمل المندوب والمكروه والواجب والحرام المنهج, المنهج الثالث أ ن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع يريدون أ ن يدخلوا المباح لكن على التعريف ا ل أ خ ي ر يلزمهم ان يدخلوا ا ل أ ح ك ا م ا ل و ض ع ي ة السبب والعله والصحه ي ن ي مقتضى خطاب الشارع وهي ليست من ا ل ت ب ل ي ف ي في ش ي فيكون المنهج ا ل أ خ ي ر فيه ضعف طيب ماذا يترتب على ذلك الصبي المميز هل هو مكلف او غير مكلف من يجيب غير مكلف أ ل ي س الصبي يندب إ ل ى فعل ا ل ص ل ا ة و الصيام كيف تقول أ ن ه غير مكلف و هو مخاطب بي مندوبات ك ث ي ر ة ان قلنا التكليف هو الالزام بالخطاب فالصبي ليس بمكلف ل أ ن ه لا يلزم وان قلنا التكليف هو الخطاب بامر أ و نهي ف إ ن الصبي المميز يعد مكلفا ل أ ن ه يندب ل ى فعل عدد من ا ل أ م و ر رتب المؤلف على هذا الباب عدد من المسائل ا ل م س أ ل ة ا ل أ و ل ى تكليف ما لا يطاق ا ل أ ش ا ع ر ه يقولون بجواز تكليف ما لا يطاق وقد تابعه م المؤلف في هذه ا ل م س أ ل ة من أ ي ن نشا قولهم يقولون أ ص ل ا تكاليف ا ل ش ر ي ع ة كلها مما لا يطاق هم يقولون ا ل إ ن س ا ن ب م ث ا ب ة و ر ق ة ا ل ش ج ر التي يحركها الريح ويهف بها من غير أ ن يكون له ق د ر ة ولا اختيار فيقول ان أ ص ل ا كل أ ف ع ا ل ن ا حتى صلاتنا وصيامنا هذا ما لنا فيه اختيار و من ثم فكل أ ف ع ا ل ن ا لا ط ا ق ة لنا بها و قد كلفنا بها يتضح لنا منهج ا ل أ ش ا ع ر في هذا الباب فهم بنوا قولهم هنا على أ ص ل عقدي ا ل أ ص ل العقدي قول باطل ل أ ن النصوص قد أ ث ب ت ت للعبد ق د ر ة واختيارا فعندنا ث ل ا ث ة منهج منهج ا ل أ ش ا ع ر يقول ليس للعبد اختيار في أ ف ع ا ل ه وهذه ا ل أ ف ع ا ل تنسب ي ل الله ولا تنسب ي ل العبد إ ل ا من ج ه ة الكسب ما لا ق د ر عليها ولا اختيار ولا هذا منهج من لا ش ا ر ه ويقولون ا ل ق د ر ة هي ا ل ق د ر ة ا ل م ق ا ر ن ة للفعل التي هي توفيق من الله و أ م ا ما قبل الفعل لا نسميه قدره قابلهم ا ل م ع ت ز ل ا ن يقولون أ ف ع ا ل العبد ب ا خ ت ي ا ر ة و فعله و خلقه فالعبد يخلق فعل ه و ا ل ق د ر ة هي ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة للفعل من أ ي ن جاء هذا الاختلاف من جاء من أ ن كل طائفه نظرت إ ل ى بعض النصوص دون جميعها هؤلاء نظروا إ ل ى طرف النصوص هؤلاء نظروا إ ل ى طرف طيب أ ي ه م ا أ ر ج ح ق و ل ا ل أ و ل قول ا ل ا ش ا ع ر أ و قول المعتزله ف ت ل ا ح ظ و ن نعم ت ل ا ح ظ و ن قد ياتيك إ ن س ا ن لا ترجح في م س أ ل ة حتى تستكمل ا ل أ ق و ا ل فيها لذلك ظل أ ئ م ة كبار في مسائل م ه م ة بسبب أ ن ه م لم يطلعوا إ ل ا على قول في ا ل م س أ ل ة هذا لا مميزات و هذا لا مميزات و لم يطلعوا على ب ق ي ة ا ل أ ق و ا ل طيب القول الثالث في ا ل م س أ ل ة نقول نثبت مشيئتين و نثبت للعبد فعل و لله خلق فالفعل الذي يكون من المكلف فيه م ش ي ئ ة للعبد و فيه م ش ي ئ ة لله و هذا الفعل فعل للمكلف ليس فعلا لله و إ ل ا كان الزنا و السرقه فعل لله هذا اعوذ بالله ما يقول به يعني من يتصوره لكنه خلق لله افعال المكلفين م خ ل و ق ة لله جل و علا و ا ل ق د ر ة على نوعين ق د ر ة س ا ب ق ة و ق د ر ة م ق ا ر ن ة ا ل ق د ر ة ا ل س ا ب ق ة ب ا ل آ ل ا ت وجود ا ل آ ل ة عندك رجلين تقدر تذهب بها إ ل ى ا ل ص ل ا ة في المسجد و ا ل ق د ر ة ا ل م ق ا ر ن ة التي هي توفيق الله للعبد في أ ث ن ا ء وقت ا ل ص ل ا ة هذه ق د ر ة م ق ا ر ن ة و يدل على هذا نصوص ع د ي د ة انظر لقوله تعالى و ما تشاؤون الا ان يشاء الله اثبت للعبد مشيئه و اثبت لله مشيئه و بين ّ ان مشيئه العبد مرتبطه بمشيئه الخالق طيب كيف مسالتنا هذه قال ا ل أ ش ا ع ر ه اصل أ ف ع ا ل العباد كلها ليست في قدرتهم و من ثم فكل تكاليف ا ل ش ر ي ع ة من تكليف ما لا يطاق فحينئذ قالوا يجوز تكليف ما لا يطاق استدلوا على ذلك بقوله ربنا ولا ت ع م ل ن ا ما لا ط ا ق ة لنا به قالوا لولا حسن وقوع التكليف بما لا يطاق ما س أ ل و ا دفعه ك ل م ة حسن هذه تسير على ط ر ي ق ة المعتزله لكن لو قال ولولا إ م ك ا ن وقوعه أ و جواز وقوعه ما س أ ل و ا دفعه والاستدلال ب ا ل آ ي ة فيه نظر ل أ ن قوله ربنا ولا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به المراد بقوله ما لا ط ا ق ة لنا به ليس المستحيل و إ ن م ا المراد به ما يكون شاقا على العباد مع قدرتهم عليه كما قال تعالى وعلى َََ الذين ََِّ يطيقونه َُُُِ ف ِ د ْ ي َ ة ٌ طعام ٌََ م ِ س ْ ك ِ ي ن ٌ يعني الذي يشق عليهم مع انهم يقدرون عليه انظر كيف قال المؤلف الله تعالى كلف ا ل ع ب ا د ا العباد بالعبادات والوظائف كلها قبل ان يقدروا عليها على طريقه الاشاعه فرق المؤلف بين التكليف بالمحال و تكليف المحال فتكليف المحال هذا يمنعونه تكليف المحال بينما التكليف بالمحال يجيزونه و إ ذ ا نظر ا ل إ ن س ا ن في مقتضى ا ل ل غ ة لا يجد فرقا ً لا يجد فرقا ً انتقل المؤلف بعد ذلك إ ل ى م س أ ل ة تكليف المكره و تكليف المكره فيها نفس الخلاف العقدي ا ل ا ش ا ع ر يقولون المكره مكلف ل أ ن كل تكاليف ا ل ش ر ي ع ة ت ك ل ي ف لمكره والمعتزله يقولون المكره غير مكلف ل أ ن لا بد من اختيار في التكاليف طيب وش ر أ ي ك م انتم وش ا ل راجع نقول ا ل إ ك ر ا ه على نوعين إكراه م ل ج يزول معه الاختيار ب ا ل ك ل ي ة فهذا ينتفي معه التكليف كمن أ ل ق ي من شاهق النوع الثاني إ ك ر ا ه غير م ل ج يبقى للعبد فيه اختيار كما لو وقع تهديد بقتل أ و ضرب او نحو ذلك فهذا لا ينتفي معه التكليف ببقاء الاختيار قال المؤلف اتفق أ ه ل ا ل س ن ة على جواز تكليف المكره أ ي مكره كلام المؤلف ظاهره أ ن ه يشمل ا ل ق س م ي وقوله ن ا اهل ا ل س ن ة اراد به شاعر وخالف في ذلك ج م ا ع ة من ا ل م ب ت د ع يريد المعتزله الذين يقولون بعدم تكليف المكره مطلقا قال واحتج عليهم القاضي بنهي المكره على القتل عن القتل مع وجود ا ل إ ك ر ا ه هذه سائره هذا لا إ ش ك ا ل فيها هذا إ ك ر ا ه غير ملجئ ف ق ي معه و ا خ ت ي ا ر قالوا هذه هفوه من القاضي ل أ ن المنع من الفعل مع إ ل ز ا م الاقدام أ ع ظ م في الابتلاء يقول ان كلام القاضي يناقض عقائدنا يا أ ي ه ا ا ل أ ش ا ع ر ل أ ن المنع من الفعل مع إ ل ز ا م الاقدام قدرا ً على ذلك الفعل أ ع ظ م في الابتلاء والتكليف عندنا فائدته الابتلاء عند ا ل أ ش ا ع ر ه فعلى مقتضى مذاهب ا ل أ ش ا ع ر ه يجوز التكليف حينئذ قال والقوم لا ينكرون مثل هذا ه ذ ا ليس الصحيح ل أ ن الناس اختلفوا في ف ا ئ د ة التكليف ف ا ل ا ش ا ع ر يقولون ف ا ئ د ة التكليف هي الابتلاء و المعتزله يقولون ف ا ئ د ة التكليف مصالح العباد و أ ه ل ا ل س ن ة و ا ل ج م ا ع ة يقولون التكليف له فوائد منها الابتلاء و منها تحقيق مصالح العباد و منها أ م و ر تعود إ ل ي ه سبحانه من محبته و رضاه و ن ح و ذلك فقوله القوم لا ينكرون مثل هذا ليس بصحيح فالمعتزله ينكرونه ث م ر ة ا ل م س أ ل ة فيما إ ذ ا تطابق ا ل إ ك ر ا ه مع موجب ا ل أ م ر أ ك ر ه على ا ل ص ل ا ة أ ك ر ه على الدخول في دين ا ل إ س ل ا م فعند ا ل أ ش ا ع ر يقولون يصح اسلامه و تصح صلاته ل أ ن أ ص ل ا جميع التكاليف ليس للعبد فيها اختيار على مذهبهم ف أ ن ت صلاتك تماثل صلاه المكره ودخولك في ا ل إ س ل ا م برضاك يماثل دخول المكره هكذا يقولون وعند ا ل م ع ت ز ل ة يقولون عند ا ل م ع ت ز ل ة قالوا من أ ك ر ه على ا ل ص ل ا ة لم تصح صلاته لماذا لانه زال منه ا خ ت ي ا ر ه و الصواب في هذا أ ن يقال هذا ا ل م ك ر ح على ا ل ص ل ا ة إ ن فعلها تقربا لله أ ج ل و ان فعلها لليكراه لا تقربا لله فليس له من أ ي ر شيء ذكر المؤلف ا ل م س أ ل ة ا ل ث ا ل ث ة و هي م س أ ل ة تكليف ا ل س ك ر ا ن إ ذ ا أ ط ب ق السكر على عقل ا ل إ ن س ا ن ف إ ن ه لا يمكن أ ن يخاطب أ م ا إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن في ب د ا ي ة قد شرب في ب د ا ي ة ا ل أ م ر شرب المسكر ولم ي غ ط ي على عقله قال هذا يمكن أ ن يخاطب الملتج لاحق بالمجنون و ا ل ن ا س أ و أ ن ه ق ا ل الناشي يعني المراد به صغير السن أ م ا المنتشي فلا خلاف فيها انه يخاطب لقوله تعالى يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تقربوا ا ل ص ل ا ة و أ ن ت م سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذه ا ل آ ي ة فسرها طائفه ب أ ن المراد بها م خ ا ط ب ة من وجدت منه بدايات السكر و لم يذهب عقله و فسرها آ خ ر و ن ب أ ن ه ا خطاب للصاحي ب أ ن لا يسكر قرب أ و ق ا ت الصلوات خطاب للصاحب الا يشرب المسكر قرب أ و ق ا ت ا ل ص ل ا ة كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يعني استمروا على ا ل إ س ل ا م حتى إ ذ ا جاءكم الموت جاءكم و أ ن ت م مسلمون كانه هنا أ ي ض ا قال استمروا على صحوكم ي حتى إ ذ ا جاءكم وقت ا ل ص ل ا ة جاءكم و أ ن ت م صاحون تكلم المؤلف في المجنون والناسي والنائم والسكران المنتج وبعض ا ل أ ش ا ع ر ة قال هم مخاطبون مثلهم مثل غيرهم ل أ ن ب ق ي ة المكلفين ليس لهم اختيار فهم ب م ث ا ب ة المجنون ب م ث ا ب ة الناس فمن ثم قال ب م خ ا ط ب ة المجنون فمن قال بجواز مخاطبتهم من الاشاعر صار على م ك ت ظ ى مذهبهم لكن هذا قول لا يتصور أ ن من يدرك و يعرف ح ق ي ق ة يقول به و لذلك تنكر منه المؤلف هنا ف ك أ ن ه قال خطاب هؤلاء إ ن م ا هو عبارات م ؤ ق ت ة بحيث إ ذ ا زالت هذه ا ل أ س ب ا ب خ و ط ب ا ل ن ا ئ م لا يخاطب وقت نومه و إ ن م ا إ ذ ا زال النوم منه خوطب فالخطاب الموجه إ ل ي ه م خطاب مؤقت بزوال هذه الاعذار ا ل م س أ ل ة ا ل خ ا م س ة في تكليف الكفار بفروع ا ل ش ر ي ع ة أ ص ل ا ل ش ر ي ع ة ما هو ايش ش ه ا د ت ا ن ش ه ا د ة ان لا اله الا الله و أ ن م ح م د رسول الله ما عدا هذه ا ل أ ص ل فهو فرع ل ل ش ر ي ع ة فالمراد هنا أ ص و ل ا ل ش ر ي ع ة و فروعها المراد أ ص ل ا ل ش ر ي ع ة هو الشهادتان و فروعها ما عدا ذلك فلا يلتبس عندكم بقولهم ا ل أ ص و ل و الفروع إ ن ا ل أ ص و ل هناك يراد بها القطعيات و الفروع الظنيات لكن هنا جيء بالفروع في م ق ا ب ل ة ا ل أ ص ل أ ص ل ا ل إ س ل ا م و ليس في م ق ا ب ل ة ا ل أ ص و ل هل الكفار مخاطبون الكفار يخاطبون ب أ ص ل ا ل إ س ل ا م بلا إ ش ك ا ل هل يخاطبون بفروع ا ل إ س ل ا م أ و لا حال كفرهم كفرهم قال المؤلف منهم من قال لا تصحهم مخاطبتهم ليش قال ل لي أ ن ا ل ص ل ا ة لو وقعت منهم حال كفرهم لم تصح لا ق ي م ة لها و بالتالي هم يخاطبون ب ا ل إ س ل ا م أ و ل ا ً ف إ ذ ا أ س ل م و ا خ و ط ب و ا بالفوضى و اعترض عليهم ب أ ن المحدث غير ا ل م ت و ض ع يخاطب بالشرط و المشروط فيقال له توضا و صلي هكذا الكافر لا مانع أ ن يخاطب فيقال له أ س ل م و صلي قال و منهم من قال هم مخاطبون بذلك و تلوا في ذلك ق ر آ ن ا مثل قوله عز و جل و لله على الناس حج البيت أ و ج ب الحج على الناس جميعا بما يشمل مؤمنهم و كافرهم قال المؤلف و أ م ا جواز تكليفهم فلا يمتنع من ج ه ة الجواز العقلي أ ن يخاطب الكافر بالشرط و المشروط و يتضمن ا ل أ م ر ب ا ل ص ل ا ة ا ل أ م ر بشرطها و هو أ ص ل دين ا ل إ س ل ا م و هو ا ل ش ه ا د ة قول المؤلف هنا بشرطها في ا ل إ ي م ا ن هذا مبني على مذهب ا ل م ر ج ع ه في ان ا ل إ ي م ا ن يراد به التصديق و الصواب ان ا ل إ ي م ا ن يشمل ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و الاعتقادات ف ا ل ص ل ا ة جزء من الايمان فلو قال بشرطها في الشهادتين أ و في أ ص ل ا ل إ س ل ا م هذه ا ل م س أ ل ة ن ش أ ت أ ي ض ا من أ ص ل عقدي وهو م س أ ل ة الارجاع هل دين ا ل إ س ل ا م ر ت ب ة و ا ح د ة أ و هو رتب و هل هو متفاضل أ و ليس كذلك ا ل م ر ج ئ يقولون هو ر ت ب ة و ا ح د ة و لذلك يقولون إ ي م ا ن ا ل ف ا س ق ك إ ي م ا ن أ ب ي بكر و إ ي م ا ن جبريل و م ي ك ا ي ل هو ر ت ب ة و ا ح د ة و لذلك يقولون الكفار لا يخاطبون بفروع ا ل إ س ل ا م و رتبوا على ذلك أ ن الكافر في ان الكافر لا يعاقب في ا ل آ خ ر ة إ ل ا على ترك أ ص ل دين ا ل إ س ل ا م و أ ن الكفر ر ت ب ة و ا ح د ة قد جاءت النصوص بخلاف هذا قال تعالى إ ن الذين آ م ن و ا ثم كفروا ثم آ م ن و ا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا يدل هذا على ان الكفر على مراتب و لو كان الكافر لا يخاطب إ ل ا ب أ ص ل دين ا ل إ س ل ا م لكان الكفار كلهم على ر ت ب ة و ا ح د ة و يدل على هذا قوله تعالى إ ن م ن ن س ي ز ي ا د ة في الكفر زياده في الكفر و يدل على هذا قوله تعالى إ ن المنافقين في الدرك ا ل أ س ف ل من النار لو كان الكفار على ر ت ب ة و ا ح د ة و الكفر ر ت ب ة و ا ح د ة لكانت عقوبتهم في ا ل آ خ ر ة م ت م ا ث ل ة و بذلك نعرف أ ن هذه ا ل م س أ ل ة ن ا ش ئ ة من م س أ ل ة تفسير ا ل إ ي م ا ن و هل هو مجرد التصديق أ و نقول ب أ ن ه يشمل ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل و ب أ ن ث م ر ة ا ل م س أ ل ة ليست في أ م و ر الدنيا ف إ ن الكافر لا يطالب بقضاء ما فاته ف إ ن الكافر إ ذ ا أ س ل م لا يطالب بقضاء ما فاتح على كفره و لو أ د ى شيئا ً من العبادات حال الكفر لم يصح منه بالاتفاق إ ذ ن ا ل ث م ر في ا ل آ خ ر ة هل هم على ر ت ب ة و ا ح د ة أ م هم متفاوتو الرتب ب د أ المؤلف بسوابق لهذا العلم و هي مسائل اللغات ا ل م س ا ب ق ة ا ل أ و ل ى في وجه بيان ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل ع ب ا ر ة التي يقع بها البيان ا ل ع ب ا ر ة المراد بها الكلمات سار فيها المؤلف على ط ر ي ق ة ا ل أ ش ا ع ر ة في أ ن الكلام هو المعاني ا ل ن ف س ي ة و أ ن ا ل أ ص و ا ت و الحروف ع ب ا ر ة عن الكلام كان لولا به و لو كان على مذهب الجمهور لقال في بيان في وجه بيان ا ل ح ا ج ة إ ل ى وضع كلام يقع به البيان ا ل ح ا ج ة أ ن الناس يحتاجون إ ل ى التخاطب فيما بينهم فمن ثم يحتاجون إ ل ى كلام من أ ج ل أ ن يفهم بعضهم بعضا و ا ل م ن ف ع ة التي يفتقر إ ل ي ه ا إ م ا ح ا ض ر ة و إ م ا غ ا ئ ب ة فالحاضره يمكن أ ن يشار إ ل ي ه ا لكن ا ل غ ا ئ ب ة لا يمكن أ ن يشار إ ل ي ه ا فلذلك وضعت وضع الكلام من أ ج ل نقل حوائج الناس و فهم الناس بعضهم لبعض م س أ ل ة هل اللغات ت و ق ي ف ي ة أ و ا س ت ل ا ح ي ة يعني هل اجتمع و اناس فاتفقوا فيما بينهم على ا ل ل غ ة ف أ ص ب ح ت و ض ع ي ة تواضعوا عليها أ و أ ن ه ا بتوقيف من الله هذان قولان عند ا ل و ص و ل ي ي ن مشهوره و من قال ب أ ن ه ا ت و ق ي ف ي ة من الله استدل بقوله تعالى و علم آ د م ا ل أ س م ا ء كلها فدل على أ ن ه ا ت و ق ي ف ي ة اعترض المؤلف على هذا باعتراضات الاعتراض ا ل أ و ل أ ن قوله ا ل أ س م ا ء هذا مبني على القول بالعموم و هذا موطن خلاف لكن هذا اعتراض ساقط ل أ ن الخلاف في د ل ا ل ة هذه ا ل أ ل ف ا ظ على العموم هذه ايش خلاف ناشئ و ليس في أ ص ل ا ل ل غ ة خلاف الاعتراض الثاني يقول ب أ ن ه كان هناك تواضع قبل آ د م ثم علمه الله عز و جل ما تواضع عليه السابقون ل آ د م و على كل فلا أ م ر سهل و ليس ل ل م س أ ل ة كبير ثمره هذا ما يتعلق بالمسائل التي ق ر أ ن ا ه ا هنا أ س ئ ل ة السؤال ا ل أ و ل هل يصح أ ن نقول إ ن المحدث غير مخاطب ب ا ل ص ل ا ة ا ت د ا ء نقول لا ب ا ل إ ج م ا ع فالمحدث مخاطب ب ا ل ص ل ا ة ب ا ل إ ج م ا ع و استدللنا بهذا على م س أ ل ة ا ل إ ي م ا ن فهنا خطب ب ا ل ص ل ا ة و هي المشروط و خطب بالشرط الذي هو الوضوء بالاتفاق ف كذلك في م س أ ل ت ن ا يخاطب ب أ ص ل دين ا ل إ س ل ا م و في نفس الوقت يخاطب ب فروع ا ل إ س ل ا م يقول في بعض الحدود يزيد بعض المؤلفين لفظه ع ب ا ر ة عن كذا وهو واضح في تعريفهم ا ل ح ك م ا س ت ل ا ح ا ل أ ن ه خطاب الله وخطابه عندهم نفسي كما هو معلوم من معتقدهم هم لا الاشاعر لا يقصرون الخلاف في خطاب الله وحده حتى في كلام الناس يقولون الكلام هو المعاني ا ل ن ف س ي ة التي تقع في نفوس الناس و أ م ا هذه ا ل أ ص و ا ت و الحروف فليست هي الكلام و إ ن م ا هي عباره عنه و لذلك يستعملون في جميع التعريفات ك ل م ة عباره سواء كان فيما يتعلق بالله و يتعلق بغيره قال هل لنا ان نرجح إ ط ل ا ق ا ل و ص و ل ي ي ن ل ت س م ي ة ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة بالوجوب يقول هذه اصطلاحات ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن تفهم كلام الفقهاء فسر على طريقتهم في ا ل إ ط ل ا ق و إ ذ ا أ ر د ت أ ن تفهم كلام الاصوليين فسر على طريقتهم في ا ل إ ط ل ا ق يستشكل يقول ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل س ا ن ي ة و ا ل ك ت ا ب ي ة ما هي إ ل ا تصوير ل ل ح ق ي ق ة ا ل ذ ه ن ي ة أ و ا ل ح س ي ة و ليس بصحيح اللسان أ م ر مستقل والكتابه امر مستقل ولو قيل بما تذكر ل أ ل ز م ك قائل فقال ا ل ح ق ي ق ة ا ل ذ ه ن ي ة ليس لها وجود ل أ ن ما في الذهن ص و ر ة عما في الخارج لكن هذا الاعتراض وهذا الكلام الذي أ و ر د ه السائل ليس بصحيح ب د ل ا ل ة أ ن ه يوجد هناك حقائق ذ ه ن ي ة ليس لها وجود في الخارج وهناك حقائق ك ت ا ب ي ة و ل س ا ن ي ة ليس لها وجود في ا ل أ ذ ه ا ن فبالتالي لا بد من تقسيم الحقائق لهذه ا ل أ ق س ا م بعض اهل العلم يقول ا ل ح ق ي ق ة ا ل ك ت ا ب ي ة ليس لها وجود و إ ن م ا هي تصوير للكلام و ا ل أ م ر في هذا سهل س ي أ ت ي معنا أ ن الكلام ينقسم إ ل ى ح ق ي ق ة و مجاز هذا في ا ل ح ق ي ق ة ا ل ل س ا ن ي ة و هذا محل اتفاق عند أ ه ل ا ل ل غ ة و عند أ ه ل ا ل أ ص و ل يقول هل علم ا ل أ ص و ل يستمد من المنطق قل لا علم ا ل ع ص و ل يستمد من شيئين ا ل أ و ل النصوص ا ل ش ر ع ي ة و ا ل أ د ل ة والثاني ل غ ة العرب إ ذ ن يستمد من إ ي ش من ع م ر ي ن ولا أ ع ل م أ ن أ ح د ا قال ا ل ع ص و ل يستمد من المنطق في بعض اهل العلم قال علم ا ل ع ص و ل يستمد من علم الكلام المراد بعلم الكلام المعتقد علوم العقائد ي ق و ل و ل أ ن ه قبل أ ن تقول ا ل ق ر آ ن ح ج ة لا بد أ ن تثبت أ ن الله موجود و أ ن ه يتكلم لكن هذا ليس ا س ت ن د ا د ا و إ ن م ا هو ترابط فرق بين ا ل أ م ر ي ن و لذلك في الصواب أ ن علم الاصول يستمد من شيئين ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة و ل غ ة العرب علم المنطق علم يراد به ك ي ف ي ة فهم ك ي ف ي ة إ د ر ا ك حقائق ا ل أ ش ي ا ء و ك ي ف ي ة إ د ر ا ك ا ل ن س ب ة بين ا ل أ ش ي ا ء ا ل م ت غ ا ي ر ة هذا هو علم المنطق و علم المنطق أ ه م ف ا ئ د ة في دراسته م ع ر ف ة المصطلحات التي يستعملونها ف إ ن علماء ا ل ش ر ي ع ة في كثير من العلوم مثل التفسير و الحديث و المعتقد يستعملون اصطلاحات المناطق فلا بد من معرفتها من أ ج ل أ ن تنزل كلام اهل العلم على محله هناك ف ا ئ د ة أ خ ر ى وهي ا ل ق د ر ة على تركيب ا ل أ د ل ة ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يوفقنا و إ ي ا ك م لخيري الدنيا و ا ل آ خ ر ة ا يجعلنا و إ ي ا ك م هداه متدين و ه ذ ا و الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ناخذ خمس دقائق أ و عشر ب ع د ذلك نعود إ ل ى الدرس الثالث